الوجه الثاني من الشريط الثاني من كتاب فقه اللغة والسر العربية تتمة الباب الخامس عشر الفصل الرابع والاربعون في العظام الخشاء العظم الناسئ خلف الاذن عن الاصمعي الحجاج عظم الحاجب العصفور عظم الناسئ في جبين الفرس وهما عصفوران يمنة ويسرة الناهقان عظمان شاخصان ذي الحافر في مجرى الدمع قال ابن السكيت يقال له من نواهق الترقوة العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق الداغصة العظم المدور الذي يتحرك على رأس الركبة الريم عظم يبقى بعد قسمة الجزور الفصل الخامس والاربعون في الجلود الشوى والشوات جلدة الرأس الصفاق جلدة البطن السمحاق جلدة الرقيقة فوق قص الرأس السلا الجلدة التي يكون فيها الولد وكذلك الغرس الجلبة الجلدة تعل الجرح عند البرق الظفرة جليدة تغش العين من تلقاء المآق الفصل السادس والأربعون في مثله السبت الجلد المدبوغ الأرندج الجلد الأسود الجلد جلد البعير يسلخ فيلبس غيره من الدواب عن الأصمعي الشكوة جلد السخلة ما دامت ترضع فإذا فطمت فمسكها البدرة فإذا أجزعت فمسكها السقاء الفصل السابع والأربعون في تقسيم الجلد على القياس والاستعارة مسك الثور والثعلب مسلاخ البعير والحمار إهاب الشات والعلل شكوة السخلة خرشاء الحية دواية اللبن الفصل الثامن والاربعون يناسبه في القشور القطمير قشرة النواة الفتيل القشرة في شق النواة القيض قشرة البيض الغرقئ القشرة التي تحت القيض القرفة قشرة القرحة المندملة اللحاء قشرة العود الليط قشرة القصبة الفصل التاسع والاربعون يقاربه في الغلف الساهور غلاف القمر على زعم العرب الخف غلاف طلع النخل الجفن غلاف السيف الفصل الخمسون في البيض البيض للطائر المكن للضب المأزن للنمل، الصؤاب للقمل السرء للجراد، الفصل الحادي والخمسون في العرق إذا كان من تعب أو من حمى فهو رشح ونضيح ونضح فإذا كثر حتى احتاج صاحبه إلى أن يمسحه فهو مسيح فإذا جف على البدن فهو عصيم الفصل الثاني والخمسون فيما يتولد في بدن الإنسان من الفضول والأوساخ إذا كان في العين فهو رمص فإذا جف فهو غمص فإذا كان في الأنف فهو مخاط فإذا جف فهو نفس فإذا كان في الأسنان فهو حفر فإذا كان في الشبقين عند الغضب وكثرة الكلام كالزبدي فهو زبب فإذا كان في الأذن فهو أف فإذا كان في الاظفار فهو, فهو تف فإذا كان في الرأس واللحية فهو حزاز وهبرية وابريه فإذا كان في سائر البدن فهو درن. الفصل الثالث والخمسون في روائح البدن النكهة رائحة الفم طيبة كانت أو كريهة. الخلوف رائحة فم الصائم السهك رائحة كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق هذا عن الليث وعن غيره من الأئمة إن السهك رائحة الحديد البخر للسم الصنان للإبط الدفر لسائر البدن الفصل الرابع والخمسون في سائر الروائح الطيبة والكريهة وتقسينها العرف والأريجة للطيب القتار للشواء الزهومة للحم الوبر للسمن الشياط للقطمة أو الخرقة المحترقة العطن للجلد غير المدبوخ الفصل الخامس والخمسون يناسبه في تغير رائحة اللحم والماء خم اللحم واخم إذا تغيرت ريحه وهو شواء أو قدير أي في القدور وصل واصل إذا تغيرت ريحه وهو نيء أجن الماء إذا تغير غير أنه شروب وأسن إذا أنتن فلم يقدر على شربه الفصل السادس والخمسون يقاربه في تقسيم أوصاف التغيير والفساد على أشياء مختلفة أروح اللحم اسن الماء خثر الطعام سنخ السمن زنخ الدهن قنم الجوز مذرة البيضة دخن الشراب نمست الغالية نمس الأقطة خمج التمر إذا فسد جوفه وحمض تخل عجين إذا حمض ورخف إذا استرخى وكثر ماء سن الحمأ من قول القرآن من حمأ مسنون، غفر الجرح إذا نكس وازداد فسادا غبر العرق إذا فسد وينشد فهو لا يبرأ ما في صدره مثل ما لا يبرأ العرق الغبر عكلت المسرجة إذا اجتمع فيها الوسخ والدردي نقد الدرس والحافر إذا اتكلا وتكسر عن أبي زيد والأصمعين أرق الزرع حفر السن صدئ الحديد نغل الأديم طبع السيف ذريبة المعدة الفصل الخ... السابع والخمسون في مثله تلجن رأسه كلعت رجله درن جسمه وسخ توبه طبع عرضه ران على قلبه الباب السادس عشر في صفة الأمراض والأدواء سوى ما مر منها في فصل أدواء العين وذكر الموت والقتل الفصل الأول في سياق ما جاء على فعال أكثر الأدواء والأوجاع في كلام العرب على فعال كالصداع والسعال والزكام والبحاح والقحاب والخنان والدوار والنحاز والصدام والهلاس والسلال والهيام والرداع والكباد والخمار والزحار والصفار والسلاق والكزاز والفواق والخناق كما أن أكثر أسماء الأدوية على فعول كالوجور واللدود والسعوط واللعوق والسنون والبرود والذرور والسفوف والغسول والنفول الفصل الثاني في ترتيب أحوال العليل عليل ثم سقيم ومريض ثم وقيد ثم دنف ثم حرض ومحرض وهو الذي لا حي فيرجى ولا ميت فينسى الفصل الثالث في تفصيل أوجاع الأعضاء وأدوائها على غير استقصاء إذا كان الوجع في الرأس فهو صداع فإذا كان في شق الرأس فهو شقيقة فإذا <تصفيق> كان في العين فهو عائر فإذا كان في اللسان فهو قلاع فإذا كان في الحلق فهو عذرة وذبحه فإذا كان في العنق من قدق وساد أو غيره فهو لبن وإجل فإذا كان في الكبد فهو كباد فإذا كان في البطن فهو قداد عن الأصمعين فإذا كان في المفاصل واليدين والرجلين فهو رسيا فإذا كان في الجسد كله فهو رداع وأنشد فواحزني وعاودني رداعي وكان فراق خلي كالخداع فإن كان في الظهر فهو خزرة عن أبي عبيد عن العدبس وأنشد داوي بها ظهرك من أوجاعه من خزرات فيه وانقطاعه فإذا كان في الأضلاع فهو شوصة فإذا كان في المسانة فهو حصا وهي حجر يتولد فيها من خلط غليظ يستحجر الفصل الرابع في تقصيل الأدواء وأوصافها عن الأئمة الداء اسم جامع لكل مرض وعيد ظاهر أو باطن حتى يقال داء الشيخ أشد الأدواء فإذا أعي الأطباء فهو عياء فإذا كان يزيد على الأيام فهو عضال فإذا كان لا دواء له فهو عقام فإذا كان لا يبرع بالعلاج فهو ناجس ونجيس فإذا عتق واتت عليه الأزمنة فهو مزمن فإذا لم يعلم به حتى يظهر منه شر وعر فهو الداء الدفين الفصل الخامس في ترتيب اوجاع الحلق عن أبي عمرو عن ثعلب عن ابن الاعرابي الحرة حرارة في الحلق فإذا زادت فهي الحروة ثم التحسح ثم الجأز ثم الشرق ثم الفوق ثم الجرد ثم العسف وهو عند خروج الروح الفصل السادس في مثله عن غيرهم التحسحه ثم السعال ثم البحاح ثم القحاب ثم الخناق ثم الزبحة الفصل السابع في ادواء تعتري من كثرة الاكل إذا أطرط شبع الإنسان فقارب الاتخام قيل بشمة ثم سنقة فإذا اتخم قيل جفسة فإذا غلب الدسم على قلبه قيل فصئة وطنخة فإذا أكل لحم نعجة فتقول على قلبه قيل نعجة وينشد كأن القوم عشوا لحم ضأنن فهم نعجون قد مال طلاهم فاذا اكل التمر على الريق ثم شرب عليه فاصابه من ذلك داء قيل قبض الفصل الثامن في تفصيل اسماء الامراض والقاب العلل والاوجاع جمعت فيها بين اقوال الأئمة ائمة اللغة واصطلاحات الاطباء الوباء المرض العام العداد المرض الذي يأتي لوقت معلوم مثل حم الربعي والغب وعادية السم الخلج أن يشتكي الرجل عظامه من طول تعب أو مشي التوصيم شبه فترة يجدها الإنسان في أعضائه العلز القلق من الوجع العلوس الوجع من التخمة الهيضة أن يصيب الإنسان مرص وكرب يحدث بعدهما قيء واختلاف الخلفة أن لا يلبس الطعام في البطن اللبثة المعتادة بل يخرج سريعا وهو بحاله لم يتغير من لذع ووجع واختلاف صديدي الدوار أن يكون الإنسان كأنه يدار به وتظلم عينه ويهم بالسقوط السبات أن يكون ملقا كالنائم ثم يحس ويتحرك إلا أنه مغمض العينين وربما فتحهما ثم عاد الفالج ذهب الحس والحركة عن بعض أعضائه اللقوة أن يتعوج وجهه ولا يقدر على تغميض إحدى عينيه. التشنج أن يتقلص عضوا من أعضائه الكابوس أن يحس في نومه كأن إنسانا ثقيلا قد وقع عليه وضغطه وأخذ بأنفاسه الاستسقاء أن ينتفخ البطن وغيره من الأعضاء ويدوم عطش صاحبه الجذام علة تعفن الاعضاء وتشنجها وتعوجها وتبح الصوت وتمرط الشعر السكتة أن يكون الإنسان كأنه ملقا كالنائم يغط من غير نوم ولا يحس إذا جس الشخوص أن يكون ملقا لا يطرف وهو شاخص الصرع أن يكون الإنسان يخر ساقطا ويلتوي ويضطرب ويفقد العقل ذات الجنب وجع تحت الأضلاع ناخس مع سعال وحمى. ذات الرئة قرحة في الرئة يضيق منها النفس الشوفة ريح تنعقد في الأضلاع الفتق ان يكون بالرجل نتوء في مراق البطن فإذا هو استلقى وغمزه إلى داخل غارة وإذا استوى عادة الدوالي عروق تظهر في الساق غلاظ ملتوية شديدة الخضرة والغلاظ داء الفيل أن تتورم الساق كلها وتغلظ المالا خوليا والمال ضرب من الجنون وهو أن يحدث بالإنسان أفكار رديئة ويغربه الحزن والخوف وربما صرخ ونطق بتلك الأفكار وخلط في كلامه السل ان ينتقص لحم الإنسان بعد سعال ومرض وهو الهلس والهلاس الشهوة الكلبية أن يدوم جوع الإنسان ثم يأكل الكثير ويثقل ذلك عليه فيقيئه أو يقيمه يقال كلبت شهوته كلبا كما يقال كلب البرد إذا اشتد ومنه الكلب الكلب الذي يجن اليرقان والأرقان هو أن تصر عين الإنسان ولونه لامتلاء مرارته واختلاط المرة بدمه القولنج اعتقار الطبيعة لانسداد المعى المسمى قولوم بالرومية الحصات حجر يتولد في المسانة أو الكلية من خلط غريض ينعقد فيها ويستحجر ثلث البول ان يكثر في الإنسان البول بلا حرقه. البواسير في المقعدة ان يخرج دم عبيط وربما كان بها نتوء وغور يسيل منه صديد وربما كان معلقا الفصل التاسع يناسبه في الأورام والخراجات والبثور والقروح النقرس وجع المفاصل لمواد تنصب إليها الدمل خراج دموي سمي بذلك لأنه إلى الاندمال مائل الداحس ورم يأخذ في الأوطار ويظهر عليه شديد الضربان وأفقه من الدحس وهو ورم يكون في أثرة حافر الداب الشرا داء يأخذ في الجلد أحمر كهيئة الدراهم الحصبه بثور إلى الحمرة ما هي الحصف بثور تثور في من كثرة العرق. الحماق مثل الجدري عن الكسائي السعفه في الرأس أو الوجه قروح ربما كانت قحلة يابسة وربما كانت رطبه يسيل منها صديد. السرطان ورم صلب له أصل في الجسد كبير تسقيه عروق خضر الخنازير أشباه الغدد في العنق السلعه زيادة تحدث في الجسد فقد تكون من مقدار حمصة إلى بطيخة القلاع بثور في اللسان النملة بثور صغار مع ورم قليل وحكة وحرقة وحرارة في اللمس تسرع إلى التقريح أن النار الفارسية نفاخات ممتلئة ماء رقيقا تخرج بعد حكة ولهب الففض العاشر يناسبه في ترتيب البرص إذا اصابت الإنسان لمع من برص في جسده فهو مولع فإذا زادت فهو ملمع فإذا زادت فهو أبقع فإذا زادت فهو أقشر الفص الحادي عشر في الحميات عن أبي عمرو والأصمعي إذا أخذت الإنسان الحمى بحرارة وإقلاق فهي مليلة ومنها ما قيل فلان يتململ على فراشه فإذا كانت مع حرها قرة فهي العرواء فإذا اشتدت حرارتها ولم يكن معها برد فهي صالب فإذا أعرقت فهي الرحضاء فإذا أرعدت فهي النافض فإذا كان معها برسام فهي الموم فإذا لازمته ثم أياما ولم تفارقه قيل أردمت عليه وأغبطت الفصل الثاني عشر يناسبه في استلاحات الأطباء على ألقاب الحمّيات إذا كانت الحمّة لا تدور بل تكون نوبة واحدة فهي حمّة يوم فإذا كانت تأتيه في كل يوم فهي الورد فإذا كانت تنوب يوما ويوما لا فهي الغد فإذا كانت تنوب يوما ويومين لا ثم تعود في الرابع فهي الربع وهذه الأسماء مستعارة من أوراد الإبل فإذا دامت وأقلقت ولم تقلع فهي المطبقة فإذا قويت واشتدت حرارتها ولم تفارق البدن فهي المحرقة فإذا دامت مع الصداع والثقل في الرأس والحمرة في الوجه وكراهه الضوء فهي البرسام فإذا دامت ولم تقلع ولم تكن قوية الحرارة ولا لها أعراض ظاهرة مثل القلق وعظم الشفتين ويبس اللسان وسواده وانتهى الإنسان منها إلى ضنى وزبول فهي دق الفصل الثالث عشر في أدواء تدل على أنفسها بالانتساب إلى أعضائها العضد وجع العضد القصر وجع القصرة الكباد وجع الكبد الطحل وجع الطحال المتن وجع المتانة رجل مصدور يشتكي صدره ومبطون يشتكي بطنه وأنف يشتفي أنفه ومنه الحديث المؤمن هين لين كالجمل الأنف إن قيدا قاد وإن أنيف على صخرة استناخ الفصل الرابع عشر في العوارض لقست نفسه ضرست أسنانه سدرت عينه مذلت يده خدرت رجله الفصل الخامس عشر في ضروب من الغشي إذا دخل دخان الفضة في خياشيم الإنسان وفمه فغشي عليه قيل سربة فهو مثروب فإذا تأذى برائحة البئر فغشي عليه قيل أسن يأسن وأنشد زهير يغادر القرن مصفرا أنامله يميد في الرمح مثل المائح الأسن فإذا غشي عليه من الفزع قيل صعق فإذا غشي عليه فظن أنه مات ثم تثوب إليه نفسه قيل أغمي عليه فإذا غشي عليه من السكتة قيل أسكت فإذا غشي عليه فخر ساقطا والتوى واضطرب قيل صرع الفصل الثالث عشر في الجرح عن الأصمعي وأبي زيد والأموي والكسائي إذا أصاب الإنسان جرح فجعل يندى قيل صها يصها فإذا سال منه شيء قيل فص يفص وفز يفز فإذا سال بما فيه قيل نج ينج فإذا ظهر فيه القيح قيل مد وأغثى وهي المدة والغتيثة فإن مات فيه الدم قيل قرت يقرت قروثا فإن انتقض ونفس قيل غفر يغفر غفرا وزرف زرفا الفصل السابع عشر في إصلاح الجرح عنهم أيضا إذا سكن ورم قيل حمص يحمص فإذا صلح وتماثل قيل أرك يأرق واندمل يندمل فإذا علته جلدة للبرء قيل جلب يجلب، فإذا تقشرت الجلدة عنه للبرء قيل تقشقش الفصل الثامن عشر في ترتيب التدرج في البرء والصحة عن الأئمة إذا وجد المريض خطة وهم بالانتصاب والمثول فهو متماثل فإذا زاد صلاحه فهو مفرق فإذا أقبل إلى البرء غير أن فؤاده وكلامه ضعيفان فهو مترغش, مترغش عن النضر بن شميل فإذا تماثل ولم يثب إليه تمام قوته فهو ناقه فإذا تكامل برؤه فهو مبل فإذا رجعت إليه قوته فهو مرجع ومنه قيل إن الشيخ يمرض يوما فلا يرجع شهرا أي لا ترجع إليه قوته الفصل التاسع عشر في تقسيم البرد أفاق من الغشي صح من العلة صحى من السكر اندمل من الجرح. الفصل العشرون في ترتيب أحوال الزمانة إذا كان إنسان مبتلا بالزمانة فهو زمن فإذا زادت زمانته فهو ضمن فإذا أقعدته فهو مقعد فإذا لم يكن به حراك فهو معبوب الفصل الحادي والعشرون في تفصيل أحوال الموت إذا مات الإنسان عن علة شديدة قيل أراح قال العجاج أراح بعد الغم والتغمي. فإذا مات بعلة قيل فاضت نفسه بالضاد فإذا مات فجأة قيل فاضت نفسه بالضاد وإذا مات من غير دائم قيل فقس وفقس عن القليل فإذا مات في شبابه قيل مات عبطة واحتضر فإذا مات من غير قتل قيل مات حتى أنفه فإذا مات بعد الهرم قيل قضى نحبه عن ابن سعيد فإذا مات مسافرا قيل ركب ردعه عن, عن ابن سعيد الضرير فإذا مات نجفا قيل صفرت وطابه عن ابن الأعربي وزعم أنه يراد بذلك خروج دمه من عروقه الفصل الثاني والعشرون في تقسيم الموت مات الإنسان نفق الحمار البرزون تنبل البعير همدت النار قرت الجرح إذا مات الدم فيه الفصل الثالث والعشرون في تقسيم القتل قتل, قتل الإنسان جزر البعير ونحره ذبح البقرة والشاتة أصمى الصيدة فرك البرغوثة قفع القملة صدغ النملة عن أبي عبيد عن الأحمر وحطم احسن وأطفح وقد نطق القرآن بذلك في قصة سليمان أطفأ السراجة أخمد النار أجهز على الجريح الفصل الرابع والعشرون في تفصيل أحوال القتيل إذا قتل الإنسان القاتل ذبحا قيل زعطه وسحطه عن الأصمعي فإن خنقه حتى يموت قيل زرعه عن الأموي فإن أحرقه بالنار قيل شيعه عن أبي عمرو فإن قتله صبرا قيل أصبره فإن قتله بعد التعذيب وقطع الأطراف قيل أمثله فإن قتله بقوذ قيل أقاده وأقصه الباب السابع عشر في ذكر ضروب الحيوان وأوصافها الفصل الأول في تفصيل أجناسها وجمل منها عن الأئمة الأنام ما على ظهر الأرض من جميع الخلق السقلان الإنس والجن الحن على, زه... على زعم العرب حي من الجن البشر بنو آدم الدواب يقع على كل ماش على الأرض عامة وعلى الخيل والبغال والحمير خاصة النعم أكثر ما يقع على الخيل العوامل يقع على السيران الماشية تقع على البقر والضانية والماعزة الجوارح تقع على ذوات الصيد من السباع والطير الضواري تقع على ما علم منها الحكل يقع على العجم من البهائم والطير الفصل الثاني في الحشرات الحشرات والأحراش والأحناش تقع على هوام من الأرض وروي عن سعد بن العربي الأعرابي أن الهوام ما يذب على وجه الأرض والسوام ما لها سم قتل أو لم يقتل والقوام كالقنافذ والفأر واليرابيع وما أشبهها الفصل الثالث في ترتيب صفات المجنون إذا كان الرجل يعتريه أدنى جنون وأهونه فهو موسوس فإذا زاد ما به قيل به رأي من الجن فإذا زاد ذلك فهو ممرور فإذا كان به لمم ومس من الجن فهو ملموم ومنسوس فإذا استمر ذلك به فهو معتوه ومألوق ومألوس وفي الحديث نعوذ بالله من الالق والألف فإذا تكامل ما به من ذلك فهو مجنون الفصل الرابع يناسبه في صفات الأحمق إذا كان به أدنى حمق وأهونه فهو أبله فإذا زاد ما به من ذلك وانضاف إليه عدم الرفق في أموره فهو أخرق فإذا كان به تسرع وفي قده طول مع ذلك فهو أهوج فإذا لم يكن ذا رأي يرجع إليه فهو مأفون ومأفوك فإذا كان عقله قد أخلق وتمزق فاحتاج إلى أن يرقع فهو رقيع فإذا زاد على ذلك فهو مرقعان ومرقعانة. فإذا زاد حمقه فهو بوهة وعبى ويهفوف عن الفراق فإذا اشتد حمقه فهو خمسع وهم مقع وهلباجة وعفنجح عن أبي عمرو وأبي زيد، فإذا كان مشبعا حمقا فهو عفيق ولفيق عن أبي عمرو الوحدة الفصل الخامس في معي بخلق الإنسان سوى ما مر منها فيما تقدم إذا كان الإنسان صغير الرأس فهو أصعل وسمع مع فإذا كان فيه عوج فهو أشد على الذئاب العربي فإذا كان عريضه فهو أسطح فإذا كان به شجة فهو أشج فإذا أذبرت جبهته وأقبلتها مته فهو أكبس فإذا كان ناقص الخلق فهو أكشم فإذا كان معوج القد فهو أخفج فإذا كان مائل الشق فهو أحذل فإذا كان طويلا منحنيا فهو أسقف فإذا كان منحني الظهر فهو أدن فإذا خرج ظهره ودخل صدره فهو أحذب فإذا خرج صدره ودخل ظهره فهو أقعث فإذا كان مجتمع المنكبين يكاذان يمسان أذنيه فهو ألف فإذا كان في رقبته ومنكبيه كباب إلى صدره فهو أجنأ وأدنأ فإذا كان يتكلم من قبل خيشومه فهو أغن فإذا كان في صوته بحة فهو أمحل فإذا كان في وسط شفته العليا طول فهو أبذر فإذا كان معوج الرسغ من اليد أو الرجل فهو أفدع فإذا كان يعمل بشماله فهو أعسر فإذا كان يعمل بكلتا يديه فهو أطبق وهو غير معيب، فإذا كان غير منبسط اليدين فهو أطبق فإذا كان قصير الأصابع فهو أكزم فإذا ركبت إبهامه سبابته فرؤية أصلها خارجا فهو أوكع فإذا كان معوج الكف من قبل الكوع فهو أكوع فإذا كان متباعدا ما بين الفخذين والقدمين فهو أسحج والأفج والأفجى أقبح منه وإذا افتكت ركبتاه فهو أمك فإذا افتكت فخذاه فهو أمدح فإذا تدانت عقباه وتباعدت صدور قدميه فهو أروح فإذا مشى على ظهر قدمه فهو أحنف فإذا مشى على صدرها فهو أقصد، فإذا كان قبيح العوج فهو أقزل فإذا كانت قدمه لا تثبت عند الصراع فهو قلع الفصل السادس في اللؤم والخسة إذا كان الرجل ساقط النفس والهمة فهو وغد فإذا كان مزدرا في خلقه وخلقه فهو نزل ثم جعسوس عن الليث عن الخليل فإذا كان خبيث البطن عاهرا فهو دنيء عن أبي عمر فإذا كان ضدا للكريم فهو لئيم فإذا كان رزلا نذلا لا مرؤة له ولا جلد فهو فسل فإذا كان مع لؤمه وخسته ضعيفا فهو نكس وغص وجبس وجبر فإذا زاد لؤمه وتناه وتناهت خسته فهو أكل وقدعل وزمح عن أبي عمر فإذا كان لا يدرك ما عنده من اللؤم فهو أبل الفصل السابع في سوء الخلق فإذا كان الرجل سيء الخلق فهو زاعر وعزور فإذا زاد سوء خلقه فهو شرس وشكس عن أبي زيد. فإذا تناها في ذلك فهو عكس وعكس عن الفراق الفصل الثامن في العبوس إذا زوى ما بين عيني الرجل فهو قاطب وعابس فإذا كشر عن أنيابه مع العبوس فهو كالح فإذا زاد عبوسه فهو باسر ومكثهر فإذا كان عبوسه من الهم فهو ساهم فإذا كان عبوسه من الغيظ وكان مع ذلك منتفخا فهو مبرطم عن الليس عن الأصمع الفف التاسع في الكبر وترتيب أوصافه رجل معجب ثم تائه ثم مزهو ومنخو من الزهو والنخوة ثم بازخ من البذغ ثم أصيد إذا كان لا يلتفت يمنةً ويسرة من كبره ثم متغطرف إذا تشبه بالغطارفة كبراً ثم متغطرس إذا زاد على ذلك الفصل العاشر في الوصف لكثرة الأكل وترتيبه إذا كان الرجل حريصا على الأكل فهو نهم وشره فإذا زاد حرصه وجودة أكله فهو جشع فإذا كان لا يزال قريما إلى اللحم وهو مع ذلك أقول فهو جعم فإذا كان يتتبع الأطعمة بحرص ونهم فهو لعوس ولحوس فإذا كان رغيب البطن كثير الأكل فهو عيصوم عن أبي عمر فإذا كان أكولا عظيما لقم واسع الحنجور فهو هبلع عن, عن الليل فإذا كان مع شدة أكله غليظ الجسم فهو جعضري فإذا كان يأكل أكل الحوت الملتقم فهو هلقامه وتلقامه وجراضم عن الأصمعي وأبي زيد وغيرهما فإذا كان كثير الأكل من طعام غيره فهو محلج عن أبي عمرو فإذا كان لا يبقي ولا يذر من الطعام فهو قحطي وهو من كلام الحاضرة دون البادية قال الأزهرى أظنه نسب إلى التقحط لكثرة أكله كأنه نجا من القحط فإذا كان يعظم اللقم ليسابق في الأكل فهو مدهبل عن ثعلب عن ابن الأعرابي فإذا كان لا يزال جائعا أو يري أنه جائع فهو مستجيع وشحذان ولوسم فإذا كان يتشمم الطعام حرصا عليه فهو أرشم فإذا كان شهوان شرها حريصا فهو لعمض ولعموم عن أبي زيد والفراء فإذا دخل على القوم وهم يطعمون ولم يدع. فهو وارش فإذا دخل عليهم وهم يشربون ولم يدعى فهو واغل فإذا جاء مع الضيف فهو ضيفن وقد ظرف أبو الفتح البستي في قوله يا ضيفنا ما كنت إلا ضيفنا الفصل حالي عشر في ترتيب أوصاف البخيل رجل بخيل ثم مسيك إذا كان شديد الإمساك لماله عن أبي زيد ثم لحز إذا كان ضيق النفس شديد البخل عن أبي عمر ثم شحيح إذا كان مع شدة بخله حريصاً عن الاصمعي ثم فاحش إذا كان متشددا في بخله عن أبي عبيدة ثم حلز إذا كان في نهاية البخل عن ابن الاعرابي الفصل الثاني عشر في كثرة الكلام عن الأئمة رجل مسهب بفتح الهاء ومهذار ثم ترتار ووعواع ثم بقباق وفقفاق ثم لقاعة وتلقاعة الفصل الثالث عشر في تفصيل أحوال السارق وأوصافه إذا كان يسرق المتاع من الأحراز فهو سارق فإذا كان يقطع على القوافل فهو لص وقردوب فإذا كان يسرق الإبل فهو خارب فإذا كان يسرق الغنم فهو أحمص والحميصة أشيات المسروقة عن عمر عن أبيه أبي الشيباني فإذا كان يسرق الدراهم بين اصابعه فهو ثقاف فإذا كان يشق الجيوب وغيرها من عن الدراهم والدنانير فهو طرار فإذا كان داهيه في اللصوصية فهو سبد أسباد كما يقال هتر أهتار عن الفرار. فإذا كان له تخصص بالتلصص والخبث فهو طمل عن ابن الاعرابي فإذا كان خبيثا منكرا فهو عفر وعفرية ونفرية عن الليل عن الخليل فإذا كان من أخبة اللصوص فهو عمروط عن الاصمعي فإذا كان يدل اللصوص ويندس لهم فهو شف فإذا كان يأكل ويشرب معهم ويحفظ متاعهم ويسرق معهم فهو لغيف عن ثعلب عن عمر عن أبي الفصل الرابع عشر في الدعوة إذا كان الرجل مدخولا في نسبه مضافا إلى قوم ليس منهم فهو دعي ثم ملصق ومسند ثم مزلج ثم زنيم الفصل الخامس عشر في سائر المقابح والمعايب سوى ما تقدم منها إذا كان الرجل يظهر من حذقه أكثر مما عنده فهو متحذلق فإذا كان يبدي من سخائه ومرؤته ودينه غير ما عليه سجيته فهو متلهوق وفي الحديث كان خلقه سجية لا تلهوقا فإذا كان يتظرف ويتكيس من غير ظرف ولا كيس فهو متبلتع عن الأصمعي فإذا كان خبيثا فاجرا فهو عثريف عن أبي زيد. فإذا كان سريعا إلى الشر فهو عسل عن الكسائي فإذا كان غليظا جافيا فهو عتل عن الليث عن الخليل وقد نفق به القرآن فإذا كان جافيا في خشونة ملبسه ومطعمه وسائر أموره فهو عنجه ومنه قيل إن فيه لعنجهيه فإذا كان ثقيلا فهو هبل عن ابن الاعرابي فإذا كان من ثقله يقطع على الناس أحاديثهم فهو كانون وهو في شعر الحطيئة معروف فإذا كان يركب الأمور فيأخذ من هذا ويعطي ذاك ويدع لهذا من حقه ويخلط في مقاله وفعاله فهو مغزمر وهو في شعر لبيد فإذا كان عييا ثقيلا فهو عظام فإذا جمع الفدامة والعية والثقلة فهو طباقاء فإذا كان دخالا فيما لا يعنيه متعرضا في كل شيء فهو معن ومتيح عن أبي, عن أبي عبيد عن أبي عبيدة قال وهو تفسير قولهم بالفارسية أنذر وبست فإذا كان في نهاية الثقل والوخامة فهو علاهض وجرامض عن أبي زيد فإذا كان يقول لكل أحد أنا معك فهو إن فاذا فإذا كان ينتف لحيته من هيجان المرار به فهو حنتوف عن ثعلب عن ابن الأعرابي الفصل السادس عشر في تفصيل أوصاف السيد عن الأئمة الحلاحل السيد الشجاع الهمام السيد البعيد الهمة القمقام السيد الجواد الغطريف السيد الكريم الصنديد السيد الشريف الأروع السيد الذي له جسم وجهاره الكوثر السيد الكثير الخير البهلول السيد الحسن البشر المعمم المسود في قومه الفصل السابع عشر في الكرم والجود الغيداق الكريم الجواد الواسع الخلق الكثير العطية السميدع والجحجاح نحوه الأريحي الذي يرتاح للندى الخضرم الكثير العطية اللهموم الواسع الصدر الآفق الذي بلغ النهاية في الكرم عن الجوهري في كتاب الصحاح الفصل الثامن عشر في الدهاء وجودة الرأي إذا كان الرجل ذا رأي وتجربة فهو داهيه فإذا جال بقاع الأرض واستفاد التجارب منها فهو باقعة فإذا نقب في البلاد واستفاد العلم والدهاء فهو نقاب فإذا كان كيس ولب ونكر فهو عب فإذا كان حديد الفؤاد فهو شهم فإذا كان صادق الظن جيد الحدث فهو لوزعي. فإذا كان ذكيا متوقدا مصيب الرأي فهو المعي فإذا القي الصواب في روعه فهو مروع ومحدث وفي الحديث إن لكل أمة مروعين ومحدثين فإن يقوم في هذه الأمة أحد منهم فهو عمر الفصل التاسع عشر في سائر المحاسن والممادح إذا كان الرجل طيب النفس ضحوكا فهو فكه عن أبي زيد. فإذا كان سهلا لينا فهو دهثم عن الأصمعين فإذا كان واسع الخلق فهو قلمس عن ابن الاعرابي فإذا كان كريم الطرفين شريف الجانبين فهو معم مخول عن الليث عن الخليل فإذا كان عبقا لبقا فهو صاطري عن نظر ابن شميل فإذا كان ضريفا خفيفا كيسا فهو بزيع ولا يصف به إلا الأحداث وحكى الازهري عن بعض الاعراب في وصف رجل بالخفه والظرف فلان قلقل بلبل فإذا كان حركا ظريفا متوقدا فهو زولي فإذا كان حادقا قويا جيد الصنعه في صناعته فهو عبقري فاذا كان خفيفا في الشيء لحزقه فهو احوزي وأحوزي عن ابي عمرو فاذا حنكته مصائر الامور ومعارف الدهر فهو مجرس ومضرس ومنجد الفصل العشرون في تقسيم الأوصاف بالعلم والرجاحة والفضل والحذق على أصحابها عالم نحريون فيلسوف نقريس فقيه طبن طبيب نفاسي سيد أيد كاتب بارع خطيب مفقع، صانع ماهر قارئ حاذق دليل خريت فصيح مدره شاعر مفلق داهية باقعة رجل معن مغن مطر ظريف عبق لبق شجاع أهيس أليس فارس سقف اللقف الفصل الحادي والعشرون في أوصاف المرأة ونوعتها عن الأئمة إذا كانت المرأة شابة حسنة الخلق فهي خود فإذا كانت جميلة الوجه غضة البش... ناعمة البشر فهي بهكنه وبضة فإذا كانت حيية فهي خفرة وخريدة فإذا كانت منخفضة الصوت فهي رخيمة فإذا كانت محبة لزوجها متحببة إليه فهي عروب فإذا كانت نفورا من الريبه فهي نوار فإذا كانت تجتنب الاقذار فهي قذور فإذا كانت عفيفة فهي حصان فإذا احصنها زوجها فهي محصنة فإذا كانت عاملة الكفين فهي صناع، فإذا كانت خفيفة اليدين بالغز فهي ذراع فإذا كانت كثيرة الولد فهي نثور فإذا كانت قليلة الاولاد فهي نزور فإذا كانت تلد الذكور فهي مذكار فإذا كانت تلد الإناث فهي مئناس فإذا كانت تلد مرة ذكرا ومرة انثى فهي معقاب فإذا كانت لا يعيش لها ولد فهي مقلات فإذا ولدت أحمق فهي محمقة فإذا أتت بتوأمين فهي متام فإذا كانت تلد الحمق فهي محماق، فإذا كان لها زوج ولها ولد من غيره فهي لفوت فإذا مات زوجها فهي مراسل عن الكسائي فإذا مات ولدها فهي تقول فإذا تركت الزينة لموت زوجها فهي حاد ومحد فإذا كانت غير ذات زوج فهي أيم وعذبة وأرملة وفارغة فإذا كانت سيبا فهي عوان فإذا كانت بكرا فهي عذراء فإذا بقيت في بيت أبويها غير مزوجة فهي عانس فإذا كانت عروسا فهي هدي فإذا كانت جليلة تظهر للناس ويجلس إليها القوم فهي ضرزة فإذا كانت مصاء عاقلة فهي شهلة كهلة فإذا أقامت على ولدها بعد زوجها ولم تتزوج فهي مشبلة فإذا أرضعت ولدها ثم تركته لتدرجه إلى الفطام فهي معفرة فإذا كانت نهاية في السمن والعظم فهي قمعلة فإذا كانت لا تختضب فهي سلتاء فإذا كانت حديدة اللسان فهي سليطة فإذا زادت ثلاثتها وافرطت فهي سلقانة وعزقانه فإذا كانت شديدة الصوت فهي صهصلق فاذا فإذا كانت جرية قليلة الحياء فهي قرسع وقد قيل هي البلهاء فإذا كانت بذية وقحة فهي سلفعة وفي الحديث شرهن السلفعة فإذا كانت تتكلم بالفحش فهي مجعة فإذا كانت تلقي عنها قناع الحياء فهي جلعة فإذا كانت شديدة الضحك فهي مهزاق الفصل الثاني والعشرون في أوصاف الفرس بالكرم والأتق إذا كان كريم الأصل رائع الخلق مستعدا للجري والعدو فهو عتيق وجواد فإذا استوفى أقسام الكرم وحسن المنظر والمخبر فهو طرف وعنجوز والهموم فإذا لم يكن فيه عرق هجين فهو معرض عن الكسائي فإذا كان يقرب مربطه ويدنى ويكرم لنفاسته ونجابته فهو مقرب عن أبي عبيدة فإذا كان رائعا جوادا فهو أفق وينشد ارجل لمتي وأجر توبي وتحمل شكتي أفق كميت الفصل الثالث والعشرون في سائر أوصافه المحمودة خلقا وخلقا إذا كان تاما حسن الخلق فهو مطهم فإذا كان سامي الطرف حديد البصر فهو طموح فإذا كان واسع الفم فهو هريت فإذا كان مسرف العنق والكاهل فهو مفرع فإذا كان سابغ الضلوع فهو جرشع فإذا كان حسن طولي فهو شيظم، فإذا كان طويل العنق والقوائم فهو سلهب فإذا كان طويلا مع الدقة من غير عجف فهو أشق أمق فإذا كان منطوي الكشح عظيم الجوف فهو أقب نهد فإذا كان بعيد ما بين الرجلين من غير فجج فهو مجنب فإذا كان محكم الخلق شديد الأسر فهو مكرب وإجلزة فإذا كان طويل الذنب فهو زيال ورفل ورفن فإذا كان مشمر الخلق مستعدا للعدو فهو طمر عن ابي عبيده فإذا كان رقيق شعر الجلد قصيره فهو أجرد فإذا كان سريع السمن فهو مشياط فإذا كان لا يحصى فهو رجيل فإذا كان كثير العرق فهو هضب فإذا كان كأنه يغرف من الأرض فهو صرحوب فإذا كان منقادا لسائسه وفارسه فهو قؤود فإذا, فإذا كان يجاوز حافراء رجليه حافرين يديه فهو أقدر الفصل الرابع والعشرون في أوصاف الفرس جرت مجرى التشبيه إذا كان طويلا ضخما قيل له هيكل تشبيها له بالهيكل وهو البناء المرتفع فإذا كان طويلا مديدا قيل له مشذب تشبيها بالنخلة المشذبة فإذا كان محكم الخلقة قيل له صلدم تشبيها بالصلدم وهو الحجر الصلب الفصل الخامس والعشرون في أوصافه المشتقة من أوصاف الماء إذا كان الفرس كثير الجري فهو غمر شبه بالماء الغمر وهو الكثير فإذا كان سريع الجري فهو يعبوب وهو الجدول السريع الجري فإذا كان كلما ذهب منه إحضار جاء إحضار فهو جموم سبها بالبئر الجموم وهي التي لا ينزح ماءها انتهى الوجه الثاني من الشريط الثاني من كتاب فقه اللغة والسر العربية للإمام السعالبي رحمه الله تعالى